أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تشيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل ثم ادعل على كل جبل منهن جزءا فصرهن إليك ثم جعل ثم على كل جبل ثم جعل على كل جبل منهن جذا فصرهن إليك ثم جعل ثم جعل على كل جبل منهن جذا فصرهم إليك ثم جعل ثم جعل على كل جبل صوره اليك ثم جعل ثم جعل على كل دبر منهم ثم جعل ثم جعل على كل دبل جزءا ثمَّ دَعُوهُنَّ يَسْتَحِينَكَ سَعِيَهُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَذَكُرُوهُ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ من بعد عادهم وبواكم للأرض وبواكم للأرض تستخدون منتهو لها قصورا وتنحطون الجبال بيوتا الجبال بيوتا وتنحطون الجبال بيوتا وتنحطون الجبال بيوتا هُنَّ الْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ تَهُونُ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَلَمَّا شَاءَ قال قال ألي أَن ولكن انظر إلى الجبل ولكن انظر إلى الجبل فاين استقر ومكانه فسوف فكن فتراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا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 استقر ومكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر وموسى صعقا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل ولكن انظر الى الجبل فاين الثقر وما كانه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر وموتا صعقا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر ومكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله تكو وقر وموتا طعاء قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل ولكن الضر إلى الجبل فإن استقر ومكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل ج جعله دكا وقر وموسى صعقا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل ولكن انظر إلى الجبل فإن اتقر ومكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر وموسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.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 وليناكم بقوة واذكروا ما فيه, واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وهي تجري بهم في موج كالجبال و هي في موج كالجبال و هي في موج كالجبال و هي في موج كالجبال وهي هي في موج كالجبال و هي في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لابنه وكان في معزر يا ابنك يا بني اركن معنا ولا تكن على الكافرين اولا اوي إلى جبلي يعصمني من الماء اولا اوي إلى جبلي يعصمني من الماء قالت آوي إلى جذري يعصمني من الماء آوي إلى جذري يعصمني من الماء إلى يعصمني من الماء يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْتُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ولو أَنَّ قُرْآنًا سيرت بِهِ الْجِبَالُ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا بِهِ الْجِبَالُ بِهِ الْجِبَالُ بِهِ الْجِبَالُ بِهِ الْجِبَالُ به الجبال ولو أن قرآنا فيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلنا به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا تصيبهم بنا تحل قريبا من دارهم او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد وَقَدْ نَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنْ اللَّهِ اللهُ مَكْرَهُمْ كان مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ مَكْرُهُمْ مِنْهُ الْجِبَالُ مَكْرُهُمْ مِنْهُ الْجِبَالُ مَكْرُهُمْ مِنْهُ الْجِبَالُ لَنُهْلِ جِبَالٍ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ منه الجبال وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا بيوتا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمين وأوَحَى رَبُّكَ إلَى النَّحْلِ أَن اتخذي مِنَ الْجِبَالِ بيوتا وَمِنَ الشَّجَرِ ومما يعرشون يَعْرِشُونَ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانها يخرج من بطولها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْخَلَقِ ظِلَالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانا وجعل لكم ترابيلا تقيكم الحر وترابيلا تقيكم بتكم كذلك يتم نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تسلمون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 تبلُف <تصفيق> الجبال قولاً مُولَن تبلُف الجبال قولاً مُولَن تبلُف الجبال قولاً مُولَن تبلُف الجبال قولاً مُولَن تبلُف الجبال الجبال الجبال الجبال الجبال ويوم نسير الجبال وترى نسير الجبال الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقوق الجبال هدا وتقور الجبال هزاما وتقور الجبال هزاما ويسالونك عن الجبال فقل ينفخها ربي نفسها وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ ينفكها ربي نَسْفًا رَبِّي نَسْفًا وَيَسْأَلُونَكَ عن الجبال فقل ينفكها ربي نَسْفًا ويسألونك عن الجبال فقل ربي فيدرها قاعا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما وتخّرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكننا فاعلين وتخّرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكننا فاعلين وتخّرنا مع الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين مع الجبال مع الجبال مع الجبال مع وَالطَّيْرِ وَكُلَّ فَاعِلِينَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ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 في السماوات ومن في الأرض.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 في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهين الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.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 جبال فيها من برد وينزل من السماء من جبال فيها وينزل من السماء جبال فيها من البرد وينزل من السماء من جبال فيها من, من البرد من جبال فيها من برد وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد وتمحون من الجبال بيوتا فاره وتنحتون من الجبال بيوتا فارغين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين من الجبال فاره وترى الجبال تحسبها جامدة الجبال جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة الجبال جامدة وهي تمر مر والتحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يح عرضنا إن الأمانة على السماوات والأرض والجبال فد أي يحملنها إن الأمانة على والأرض أي إن الأمانة على والأرض أي إن أمانة على والأرض يحملناها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أين يحملناها إن الأمانة على والأرض يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظل من ولقد آتينا داود منا فقل يا جلال أودي معه والطير يا جلال معه والطير يا جلال معه يا جبال معه معه معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به, فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ومن الجبال وغرابي بسود ومن الجبال تدرون ذي وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود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 جدد بيب وحمر مختلئ ألوانها بسود إنا سخرنا الجبال معه يتبخنا بالعشي والإشراق إنا والإشراق والإشراق والإشراق نرون الجبال معه سخرنا الجبال معه يتبسث نذل عشي والاشراق سيرا وتثير الجبال جبال سيران، وتثير الجبال, الجبال, الجبال, الجبال إذا رجت الأرض رجاء، وبست في الجبال بست. وَبُسْتَةِ الْجِبَالِ بَسَا وَبُسْتَةِ الْجِبَالِ بَسَا وَبُسْتَةِ الْجِبَالِ بَسَا وَبُسْتَةِ الْجِبَالِ بَسَا وَبُسْتَةِ الْجِبَالِ بَسَا وَبُسْتَةِ الجبال, الْجِبَالِ بَسَا لَوْ أَنْسَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَدَلٍ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لَوْ لو هذا القرآن على جبل، على على من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل إلا رأيته قاشعا من خشية الله لو هذا القرآن على جبل على جدل لن رايته خاشعا متصدعا من خشيه الله لو انزل هذا القران على جدل على جدل لن رايته خاشعا متصدعا من خشيه الله لو انزل هذا القران على جدل على جبل لرأيته قاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته قاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وحملت الأرض والجبال فدك دك واحدا وحملت الأرض والجبال فدك دك واحدا وحملت الأرض والجبال واحداً وحملت الأرض والجبال فدك دك دك واحداً وحملت الأرض والجبال فدك دك دك واحداً وحملت الأرض والجبال فدك دك دك وتكون الجبال كالعهن وتكون وتكون وتكون وتكون وتكون وتكون يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال ك نهيلا الأرض الأرض الأرض يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا نهلا. الأرض وإذا الجبال نسفت وإذا وإذا وإذا وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الجبال نسفت والجبال أوتادا، والجبال أوتادا، والجبال أوتادا، والجبال أوتادا، والجبال أوتادا. وسيرة الجبال فكانت صرابة، وسيرة الجبال فكانت صرابة، وسيرة الجبال فكانت صرابة، وسيرة الجبال فكانت صرابة، وسيرة وسيرت الجبال فكانت الجبال فكانت الجبال فكانت سرابا والجبال أرساه، والجبال أرساه، والجبال أرساه، والجبال لكم ولأعامكم، وإذا الجبال سيرت، وإذا وإذا وإذا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 وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية